ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نحمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من الثماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كنبت غسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا غذا أيها الناس إن وعد الله حق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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي بحران هذا عبد ترات سائغ شرابه وهاب للحن اجاد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 إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِن نَّكْلِبُوكَ فَقَدْ نَكَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بيض ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 وأنفقوا مما رزقناهم سرورا وعلى ليتهم رجولة تجارة لن تبور لوفيهم أجورهم ما يزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 نا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء أكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عالم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 قل أرأيتم شركانا أكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شبك في السماوات أم آتيناه كتابا أم آتيناه كتابا ثم على بنين منه بل إن الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض إن تزولا ولإنزلت لا إن أمسكوا ما من أحد من بعد إنهم كان حنيمًا وفوارًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَنُجَازِيَنَّهُمْ نَذِيرًا لَّيْكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَ أُنذُرُهُمْ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا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 ولو نآخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا